تاسع والعشرون في مادة النحو طبعا لازلنا مع باب حقيقة الأفعال وتكلمنا على حقيقة الفعل بصفة عامة والفعل الماضي والفعل المضارع والفعل العام ثم شاعنا واتفقنا نذكر أحكام الأفعال فذكرنا حكم الماضية ثم ذكرنا حكم الأمر وكنا قد وقفنا على آخر أحكام الأمر وقد سبق ان قلنا بأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه المبدوء بتاء الخطاب وذلك في حالات أربع في حالات أربع ذكرنا الحال الأولى ما هي قلنا يبنى على حذف النون. في كم حالة يبنى على حذف النون؟ في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا اتصل به ألف الاثنين نحو الضربة ضريبه تثنية للمذكر والمؤنث تثنية كما تقال للمذكر تقال أيضا للمؤنث وإذا اتصل به واو الجمع نحو ضريبي واذا اتصلت به ايضا يا المؤنث المخاطبه نحو ضريبي وكولي وشربي وقري فاذا هذه حاله ثالثه كذلك عندنا يبنى على ماذا على حذف اخره وحذف اخره مطلقا سواء كان معتلا بالالف او معتلا بالواوي او معتلا بالياء والحركه دليله على المحذوف فاذا قلنا السعى فهو فعل امر مجزوم بحذف حرف العله وحرف العله هنا الف والفتحه دليله عليها وكما سبق ان قلنا بان سباوا يسميها الفا صغرى كما اذا قلنا ايضا غزو فهو فعل امر مجزوم بحذف حرف العله وحرف العله المراد به ما هو الواو والضمه دليله عليه وكذلك اذا قلنا ارمي فعل امر مجزوم بماذا او عفوا اذا قلنا مجزوم على مذهب الكسائي مبني على حذف حرف العله وحرف العله هنا ما هو الياء والكسرة دليلة عليها دليلة عليها كذلك من المواضع التي ذكرنا أنه يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون متى متى يبنى الأمر على السكون؟ إذا كان صحيح, صحيح آخر ولم يتصل بآخره شيء وقد يكون صحيح آخر ولكن سيتصل بآخره شيء فإذا هذا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء او اتصلت به نون النسوه احفظنا احفظ فهم مبني على السكون لماذا الاتصال نون النسوه به ونون النسوه فاعل كما سياتي ان شاء الله وي من المسائل الخمسه التي تلازم حاله الرفع كذلك يبنى على الفتح متى اذا كان مسندا لمفردين, إذا كان مسنداً لمفردين للمفرد المذكر واتصل ب واتصل بنوني التوكيد لكن لا بد من القيد ما هو المباشره المباشره مثلا اذا قلت لا تضربن هنا اتصلت بن نسوه مباشره ولا لا لا, لا تضربن ها غير مباشره والدليل على ذلك ضم ان الاصل تضربونن لا تضربونن لا فهذه غير مباشره فلذلك اشترطت ان تكون مباشره متصله بها متصله به عفوا متصلة به وسواء كانت النون خفيفه او كانت ثقيله اما ان تقول لا تضرب لا تضربن او لا لتدربن أو لتدربن، فهنا يبنى ماذا؟ يبنى على الفتح. لا يسجنن في المضارع ماذا نقول؟ لا يسجنن هذه أشياء. هذه مشددة في المضارع كما سياتين شاء الله. وفي الأمري عفونا، شكر شكر شكرا، شكرا شكرا هذه خفيفة. شكرا الله هذه ثقيلة يعني مشددة. هذا ما ما نقصد بقولنا هذا الذي نقصد مشدده بمعنى ثقيله الثقيلة لماذا قيل الآن لان في الحقيقة فيها نونان فكل حرف مشدد أصله حرفان كل حرف مشدد أصله حرفان ولذلك قال هنا لا ضريبان مبني على ماذا؟ على الفتح مبني على الفتح بقول ابن مالك وآخر المؤكد افتح كبرزا كبرزا والأمر أيضا كما سبقا قلنا مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم كصوم وصلي وخشى وادعو وارغب وادعو وارغب وكرغب وكرغبي يا زينب هذه أنواع الأمر أو إن شئت قلت البيت الذي ذكرنا لكم سابقا والأمر مبني على ما به قد بني أوجز مضارع فقد وابن آجر قال والأمر مجزوم, والأمر مجزوم أبدا فالجزم من علامة ماذا؟ من علامات الإعراب من أنواع الإعراب والسكون من ألقاب البناء فالمصنف لا نقول بأنه كوفي المذهب كما سبقاً به ولكنه وافق الكوفيين ووافق الكسائي، فالكسائي فعل الأمر عنده لتضرب حذفت اللام تخفيفاً لغير موجب اعتباطا كما يقول فبقي هكذا تضرب تضرب فحذفت التاء خوف لي الالتباس ماذا بالمضارع في حاله الوقف فاذا قلت تضرب في حاله الوقف لا تدري أهو امر ام مضارع لا تدري او امر ام مضارع فاذا حذفنا التاء حذفنا التاء حتى لا يقع الالتباس بالمضارع فتضرب يمكن ان تقول بانه امر يمكن ان تقول بانه مضارع فاذا لا بد ان نحذف التاء ليزول الالتباس فحذفنا التاء وبقيه فاء الكلمه ساكنه ضرب والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك فماذا فعلنا لا بد ان ناتي بواسطه توصلنا الى ماذا الى الحرف الساكن فاتينا بهمزه اسم ايش همزه الوصل همزه الوصل لاننا ناتي بها لتوصلنا الى ماذا الى الساكن أو ناتي بها للتوصل إلى النطق بالساكن القاعدة المعروفة وكلكم يعرفوا هذه القاعدة أن العرب لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك وقد سبقا ذكرت لكم بيتا من يذكره منكم؟ الابتداء بساكن لا يمكنه فأتي بهامز الوصل مهما ما يسكن فعلى مذهب الكسائي ومذهب الكوفي فعلى مذهب الكسائي ومذهب الكوفي هما مدرستان مشهورتان مدرسه البصريين ومدرسة الكوفيين فعلى مدرسه الكوفيين الامر كيف هو مجزوم, مجزوم بالسكون فالجزم العلمة الاعراب معناه ان الامر معرب وهذا مخالف لما عليه الجمهور فالذي سبق لكم في الامثله السابقه كله نقول اقول مبني على السكون مبني على حذف حرف العلة مبني على حذف الواو مبني على حذف الالف مبني على حذف الياء مبني على حذف والان ماذا نقول لا نقول مبني مجزوم لانه ايش معرب ولا مبني معرب, معرب. فلذلك اذا قلنا بانه معرب مجزوم بالسكون اذا كان صيغه الاخر اذا قلنا اضرب فهو فعل امر مجزوم بماذا بحذف النون ضربوا فعل امر مبني على ماذا مجزوم مجزوم على بحذف النون ضربي كذلك فعل امر مجزوم بحذف النون الالف والواو والياء هم ضمائر في محل رفع طيب بقي لنا رمي خشى نفس الشيء فعل امر مجزوم فعل امر مجزوم على حذف حرف العله فهذه الصور التي قيلت في حق ماذا المبنيات قلنا مبني هنا نقول ايش هو نقول مجزوم وعلامه جزمه اما السكون اذا كان صح الاخر واما ان نقول مبني على مجزوم على حذف النون واما نقول مجزوم على حذف حرف العله طيب هذا باختصار فيما يتعلق بالدرس الماضي مع زيادة قليلة الآن درسنا اليوم افهموا لأن الأمر الأمر وقع فيه خلاف بين الكوفيين وبين البصريين وبين البصري. والإمام إذا أطلق المراد بالإمام سبويه هو مع البصريين الكوفيون قالوا هو مجزوم معرض وسبويه ومعه البصريون قالوا لا الأمر مبني على السكر متى إذا كان صحيح الآخر والبناء سواء كان لفظا يعني مبني على حذف حرف العلا لفظا أو تقديرا مبني على حرف العلا إما لفظا أو إن كان معتلا بالواو أو كان معتلا بالآلف أو كان معتلا باليا فهو مبني على ماذا على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون إن كان مسند لماذا؟ إما مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتلا يعني في حرف من حروف العلة واي ألف أو واون أويا دعو غزو أرمي خشى مش زوم بحذف الحرف العلة وتنظر إلى الحركة فمتى وجدت حرف علة الحذف تنظر الحركه التي بقيت فان كانت الفتحه فالمحذوف ألف فان كانت الكسره فالمحذوف يا وان كانت الضمه فالمحذوف اش واو فالمحذوف و لكن اذا كان يدل على او فيه ضمير كان مسندا لضمير التثنيه او كان مسندا لضمير الجمع وهنا الجمع اما لمذكر لضمير جمع المذكر واما لضمير جمع المؤنثة المخاطبه فماذا نقول هنا مبني على حذف حرف النون مبني على حذف النون حذف حرف النون يعني مبني على حذف النون والالف والواو والياء طبعا معروف الضمائر انها هنا تعرب ايش فاعل فاعل هل نسال هنا عن عله بنائه ام لا نسال الجواب لا نسال لانه جاء على اصله الأصف في المبني ماذا؟ الأصف في الأمر السكون والأصف في المبني ماذا؟ الأصف في الأمر البناء والأصف في المبني ماذا؟ السكون والأصف في المبني يسكن ولذلك جاء ساكن ومن جاء على اصله فلا سؤال عليه بقي لنا من الأمر وننتقل إلى المضارع صيغ الأمر تعلمون أنهم يتكلمون على صيغ الأمر سواء كان في النحو أو في أصول الفقه أو في أصول الفقه فيذكرنا سياغات متنوعة باعتبارات مختلفة ولكن هذا محله في أصول الفقه ولا بأس أن نذكر بعض السياغ المستعملة هناك سياغ مستعملة وهناك سياغ ايضا مستعملة ولكن قليل هناك سياغ مستعملة قليل فإذا سئلتم ما هي سياغ الأمر فماذا يقول الجواب الجواب سيغ الأمر كثيرة والمشهور منها أربع سيئة والمشهور منها أربع سيئة ما هي السيغة الأولى فعل الأمر فعل الأمر, فعل الأمر بسيغة فعل بسيغة فعل كما قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أقم الصلاة ها؟ أقم الصلاة فاذا هذا بصيغه إيش؟ بصيغتي افعل صيغتي فعل, فعل او الصيغه الثانيه ما هي؟ الفعل المضارع المقرون بلام الامر وهنا ها فليعبدوا فليعبد فليكتب وليملل ها لينفق لينفق وطبعا الاصل في لام الامر الاصل في لان الأمر ان يكون مكسوراً وإذا دخل عليه الواو أو الفاء يكون ساكناً هذا في الأصل الغالي هذا في الأصل الغالي لينفق ليها. لينفق لكن إذا دخلت عليه الفاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر ويمكن أن تأتي بالكسر ولكنها قليلة ولذلك ذكرنا إيش؟ الأصل الغالي وهذا يسمي العلماء الأمر بواسطة الأمر بواسطة أي واسطة هنا واسطة لا يعني هناك سؤال أيهما أقوى عند الأصوليين والبلاغيين من الصورة الأولى هل الأولى أم الثانية ثاني. لماذا في حتى الأمر يؤخذ من ذلك لماذا قلنا الصيغة الثانية أقوى من الصيغة الأولى وهذا صحيح طبعا يعني جوابك صحيح لكن ما هو ما هي العلة مثلا الأمر افعل أو الأمر بواسطة تلعام الأرض لماذا قلنا الأمر بواسطة تلعام الأرض الأمر أقوى من, من فعل من صيغته أقوى من صيغته لأنهم يقولون القاعدة المعروفة أنهم يقولون الأمر بالواسطة الامر من الأمر بماذا الامر واسطة قالوا لأن الأمر يكون الامر زيادة الامر زيادة مبنى القاعدة معلومة أنهم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى واضح هذا يكون الامر يكون الامر يكون الامر يكون الورق قطع لاحظ كم حرف ثلاث قطع قطع قطع ثلاث او اربعه اربعه قطع يعني زياده قوه زياده قوه فزياده المبنى تدل على كسر يعني بشويه بالرفق كسر بقوه فا فاذا فلذلك يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فافعل ليفعل فايهما أقوى؟ ليفعل لأن زيادة المبنى المبنى يعني الحروف التي تبنى بها الكلمة تدل على زيادة المعنى قل في الغالب دائما قل في الغالب لأن الرحمن الرحمن أقوى من الرحيم من جهتي من جهتي الرحيم أقوى لكن الرحمن ابلغ مع ان زياده المبنى هنا او ملك يوم الدين اقوى من مالك ملك يوم الدين اقوى من مالك لان ملك يوم الدين يملك ولا يملك مالك يملك ولا يملك لاحظتم فلذلك لا نقول لهذا قلنا هذا في الاصل الغالي اذن فصيغ الامر اولا الامر بماذا بصيغه فعل ثانيا بواسطه لام الامر بواسطة لا لام الأمر ثالثا اسم فعل اسم فعل ولكن اسم فعل أمر خذوا مثلا قوله تعالى عليكم أنفسكم عليكم بمعنى إلزموا أنفسكم إذا رأيتم شح المطاعة وهون المتبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام والحديث يعني فيه بعضه صحيح فيها أيضا بعض الأوجه صحيح واضح فاذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم معنى عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم ولذلك نمالك ماذا قال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك وهكذا دونك مع إليك هذه الصيغه الثالثة الصيغه الرابعه والاخيره ما هي مصدر المصدر النائب عن, عن فعل الامر ماشي عن الفعل عن فعل الامر المصدر النائب عن فعل الامر مثلا اقرا قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسن. احسانا مم. احسانا اي احسنوا مم. فهذا مصدر نائب عن ماذا عن فعل, عن فعل الامر مم. ف وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماذا معنى إحسان؟ أحسنوا فهو أمر وإن كان جاء بماذا؟ بصيغة المصدر ولكنه مصدر نائب عن ماذا؟ نائب عن فعل الأمر كأنه قال أحسنوا إلى الوالدين إحسانا أحسنوا إلى الوالدين إحسانا هذه بعض أحكام الأمر وبعض أحكام الماضي التي سبقت لكم في الدرس السابق واليوم نقف ان شاء الله وقفة مختصرة مع أحكام المضارع وذلك عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قول كأنيت يجمعها قول كأنيت وهذه الحروف يعني كل كيف عبر بها فهناك من قال نأيت وهناك ابن مالك عبرا بنأتي نأتي وابن أجر الرم عبرا بنأيت أنيت أنيت نأيت أنأيت أنأيت أنأيت نأتي, نأتي فكلها تقدم عن واحد وإن كان المعنى يختلف. لكن من جهة الأحكام يعني بأنها أدوات تدخل أو حروف تلحق المضارع حكم طيب هذا كلام المصلف فما هي حالات المضارع أو أحكام المضارع كم هي مثلا طبعا أيضا هي حالات معروفة ومعلومة ومستعمله ومشتهره هي كثيره بعضهم أوصلها إلى عشر وبعضهم إلى تسع وبعضهم إلى أكثر من ذلك وأشهر هذه الحالات الإعراب أشهر هذه الحالات الإعراب معنى أن فعل الفعل المضارع كيف هو؟ معرب يعرب بماذا؟ يعرب بالضمه الظاهرة في آخره متى يعرب بالضمه الظاهرة في آخره؟ إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء نحو يضريب يعلم يقول يشهد ماذا تقول في الإعراض يعلم ويشهد ويقول فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخرين. هذا وقع لي إجماع أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فكيف يكون مرفوعا مرفوعا فالرافع له ماذا التجرد من النصب والجزم على القول التجرد من الناصب والجازم هذا قول من وهذا مذهب من المذاهب وهذا هو ارجح المذاهب أرجح المذاهب فالنحات اتفقوا على ان الفعل المضارع كيف هو مرفوع اتفقوا هذا باتفاق انما الخلاف في رافعه إنما الخلاف في رافعه يعني من الذي عمل فيه الرفع الجواب في ذلك أقوال أربعة وبعضهم قال أكثر من ذلك والعامل فيه التجرد من الناصب والجازي وهذا عامل معنوي لأن التجرد معلوم أنه عامل معنوي وسبق أن قلنا لكم والعامل المعنوي يقول شيئاني الابتداء والتجرد يا إخواني وإنما اختلفوا في تحقيق الواقع هذا هو الخلاف في تحقيق الواقع والرافع له من الذي عمل فيه الرافع الواقع القائد أو قل اختلفوا في تحقيق الرافع له يعني من عمل فيه الرافع هذا فيه مذاهب قلنا كثيرة وأرجحها المذهب الأول الذي ذكرنا والمشهور من المذاهب أربعة مثلا خذوا ماذا قال الفراء وماذا قال أصحابه الكوفي لأن الفراء كوفي وماذا قال أصحابه الكوفيون قال رافعه نفس التجرد من الناصب والجزم وليس التجرد نفس التجرد هذا ماذا قال بأنها الرافع لو من نفس التجرد من الناصب والجزم من قال هذا قال هذا الكوفيون قال هذا الفراء وأصحابه من الكوفيين هذه مدرسة كما قلنا لكم هذا مذهب أول مذهب الثاني الكساء مذهب الكساء الكساء قال بأن رافعه حروف المضارعة وهي المجموعة في قول المصنف رحمه الله تعالى آنيت آنيت أو كما قلنا لكم سابقا نأيت او كما قلنا لكم ايضا ناتي ناتي إذن هذا قول ماذا قول كسائل من عمل فيه الرفع حروف رافعه حروف المضارعه رافعه حروف المضارعه طيب وهذا القول ضعيف جدا جدا جدا وسياتي لماذا قلنا بانه ضعيف جدا كم مذهب هذا طيب المذهب الثالث مذهب من مذهب ثعلب والزجاج مذهب ثعلب والزجاج قالوا رافعه مضارعته في الاسم يعني في ماذا في عدد الحركات وعدد السكنات وعدد الحروف وقبولهما للام الابتداء وقبولهما الفعل مضارع واسم الفاعل كما تقول إن زيدا لا يضرب. تقول إن زيد لا قائم قائم اسم فاعل وعدد الحروف في, في اسم الفاعل هي كالمضارع وعدد الحركات في اسم الفاعل كالمضارع وعدد السكنات في اسم الفاعل كالمضارع مثلا خذوا مثلا ضارب يضرب ضارب كم حرفه ضارب أربعة حروف اربعه حروف. ضارب. لاحظتم يضرب. كم حرف؟ أربعة. ضارب كم كم ساكن فيه؟ واحد. ساكن واحد. ساكن ميت. ويضى فيه ساكن واحد. عدد الحركات؟ ثلاثة. ض فتح واحدة. ض يض ي هذه الكسره هي طبعا حركات كسره واحده كسره واحده هذا ان زيد لا ضارب يقبل لام الابتداء وان زيد لا يضرب يقبل ايش لام الابتداء فاذا لذلك قيل له ماذا ولذلك قيل له المضارع المضارعه معنى المضارع مشابه اشبه ماذا اشبه اسم الفعل فيما ذكرنا لكم اسم الفعل فيما ذكرنا لكم واضح؟ طيب بقي لنا القول الرابع وهو قول سيباوي وهو قول سيباوي قول سيباوي والبصريين وطبعا البصريين ما هو كلهم يعني ما عدا الأخفش والزجاج قول سيباوي والبصريين ما عدا الأخفش والزجاج ماذا قال؟ رافعه وقوعه موقع الاسم وهذه المذاهب الاربعه جمعها بعضهم في ابيات فقال في رافع المضارع المجرد اربعه المذاهب في العدد تعرفي وقوع سي ثعلب حرفك بلا منازعه وقدم الاوله شنو هو الاول تجرد وقدم الاول خذ بشاره وفي الخلاصتي له اشاره الخلاصه يشير الى ماذا كاسيات ان شاء الله يشير الى قريب من ما ان شاء الله احسن من هذا لعل البيت بعضكم يفهمه وبعضكم لا يفهمه ولكن احسن منه وأعطيكم رمزا وهذا يسهل عليكم هذا الرمز يجمع عدد ماذا عدد المذاهب ويجمع ايضا من قالب بكل مذهب ما هو الرمز تروم بضيم تروم بالتاء تاروم بضيم تروم بضيم لاحظ تروم بضيم كم حرفين تروم اربعه احرف بضيم اربعه احرف فهي مذاهب الاربعه وأصحابها أربعة كم المجموعة ثمانية مذاهب أربعة وكل مذهب طبعا له صاحبه ولا يمكن أن يكون بدونه فالتاء رمز لماذا رمز للتجرد وطبعا عندما نقول رمز للتجرد هذا هو المشهور لماذا قلنا هذا هو المشهور انه هو الذي يجري كما قال هو الذي يجري على ألسنة المعربين فكل من قيل له ذكر له مثال وقيل له اعرب لي يقوم محمد ماذا يقول لك؟ يقوم في المضارع مرفوع لتجرده من, من الناصب والجزم وهذا أرجح المذاهب عند النحات وهذا أرجح المذاهب عند النحات ولذلك قلنا تا تارون الراء رمز لمن؟ للفراء رمز للفراء ومن معه رمز للفراء طارو الواو رمز لماذا؟ وقوعه موقع الاسم والذي قال وقوعه موقع الاسم هو ماذا؟ الفراء وأصحابه يعني قالوا رافعه نفس تجرده من النصب والجازم هذا معنى نفس تجرده من الناصب والجازم فنفس تجرد هو الذي رفعه إيش الفعل المضارع واضح وإن كان البصريون قالوا حلوله محل الاسم حلوله محل الاسم يعني هو حل محل الاسم حل محل الاسم وطيب على كل هذا هذا في كلام طويل خليه واقطعه إن شاء الله عندنا تروم الميم رمز لمن للإمام والإمام في اذا اطلق في النحو فالمراد به سيبويه رمز للامام سيبويه تروم بضعيم البأمن رمز لثعلب رمز لثعلب الضاء تروم بضاء رمز لماذا نفس المضارعه نفس المضارعه والمشابه نفس المضارعه والمشابه الياء رمز لمن للكساء بضيء من الميم رمز لمن لأحرف المضارعة لأحرف المضارعة ومن قال باحرف المضارعة الكسائي ما رأيكم في قوله؟ قلت بأنه قول ضعيف وقول فاسد لماذا؟ يمكن أحسنت لأن جزء الشيء لا يعمل فيه فيه كما سيأتي إن شاء الله في إذا قدر الله في المرحلة الثانية وسترون أن الحروف تنقسم إلى ثمانية أقسام ومنها ما يعمل ولكن هو نائب عن الفعل في الحقيقة نائب في الحقيقة لكن إذا كان غير مستقل على الفعل أما, إذا, يعمل أما إذا, كان إذا كان غير مستقل على الفعل لا يعمل أما إذا كان مستقلا عن الفعل فهذا يعمل هذا يعمل واضح ولذلك قال وقدمي الاول خذ بشاره وفي الخلاصه له اشاره فقوله وقدمي الاول خذ بشاره يعني يشير الى ما اختاره ابن مالك ما الذي اختار ابن مالك اختار التجرد واين عندما قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد ولذلك تبعه أكثر المتأخرين بل قال علماء النحات وعلماء النحو وهو الظاهر لاسباب كثيرة وهذه الأسباب أجاب عن معظمها ابن هشام رحمه الله تعالى بل هذه المذاهب جمع بعضهم في أبيات تسعة وهي معروفة ومشهورة فلعل إن شاء الله نتوسع فيها في المرحلة الثانية ولذلك يقول ورافع الغابر كونه عرى من ناصب وجازم وقد يرى قائله الفراء مع أخفشنا واختاره ابن مالك ومنعنا وهذه طبعا عندما تفهمون ما سبق لكم يظهر لكم هذا جيدا قيل حلوله محل الاسم فيه زيد يفي في العهد موضع وفي موضع وفي للبصريين وهذا يبطل, يبطل هذا يبطل نحن حفظناه وهذا يبطل وهذا غلط هذا يبطل بمثل ما ارى الذي يمتثل وقيل نفس نفس شبه للإسم إذا أو ذا نحن حفظناه إذا وهذا خطأ ذا مقال ثعلب وزجاج كذا ورد ذا بانه تسبب بشبه اسم بشبه اسم فذاك اعربه الصحيح فلذاك اعربه وان كنا نحن حفظناها فذاك اعربه اما الصحيح يقال فلذاك اعربه والرابع المنسوب للكساء رافعه الاحرف هذا نائي يعني هذا نائي هذا بعيد لان الجزء الشيء لا يعمل في لا يعمل فيه لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقصاء لا يفيد نعم في من وهو نائي لا نعم هذا ايضا بيت في في هذا المهم الشاهد عندنا هذه الابيات ان شاء الله ستاتي في مرحله اخرى وفي الحقيقه يعني الرمز الذي ذكرت لكم كافي ان شاء الله تروم بضيم والقول الراجح من هذا كله من هذه الملايين الأربعة التجرد من الناصب والجسد وعليه الحالة الأولى أن يكون مرفوعا ولذلك قال وهو مرفوع أبدا وهو مرفوع أبدا وقد أشر إلى هذا ابن مالك إلى إعرابه ورفعه فقال في الخلاصه وأعربوا مضارعا إن عارية وأعربوا مضارعا وأعرب الى إلى أن المضارع كيف هو معرب بل حضرم مقال وفي سوى ذيني وجوبا تعرب بالرفع مثل نرتجي ونرهب حيث خلا عن وما وماجزين إلى آخر بل صاحب الملحى إن شاء الله بعد بعد الأجرام أيام الواحد يحفظش يحفظ ملحه ويحفظ منظومة الحذران بعد ذلك أيضا قطر الندى قطر الندى فصاحب الملحه يقول وإن وجدت همزه أو تاء يعني أو تاء ولكن لأجلي القافيه فقط وإن وجدت همزه أو تاء أو نون جمع مخبار أو ياء ويجوز او تاء او ياء او تاء ان العرب لا تقف على متحرك قد الحقت اولا كل فعل قد ألحقت اولا كل فعل فانه المضارع المستعلي وليس في الافعال هذا هذا تنبهوا لهذا هل فيه اعتراض وليس في الافعال فعل يعرب وليس في الافعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب هل هذا البيت فيه اي اعتراض فيه رد على من اعرض فعل الامر احسنت لا يمكن ان نقول هذا البيت الاخير لصاحب <تصفيق> ل... لماذا <تصفيق> للحريري صاحب الملحى قد يكون هذا البيت مسلما عند غير الكسائي اما عند الكسائي فان فعل الامر عنده معرب ايضا وليس فعل مضارع فقط ثم الفعل مضارع مرفوع أبدا ويستمر على رفعه إلى متى حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه وإلى ذلك الحين نصل إلى ماذا؟ نصل إلى النواصب والجوازم الآن نذكر الأحكام أحكام الفعل المضارع ذكرنا الحكم الأول ما هو؟ معرب الحكم الثاني ما هو للمضارع طبعا ما هو الحكم الثاني المضارع يبنى على الفتح متى يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد مطلقه لماذا قلنا مطلقا سواء كانت شديدة يعني هذه اللي نقول, نقول لها ثقيلة سواء كانت ثقيلة أو خفيفة وهي الآية التي ذكرنا سابقا لا يسجنن هذه ثقيلة ولا خفيفة ثقيلة ولا يكونا هذه خفيفة ولذلك قال الممالك ما هو البيت الممالك على أنها مبني ها هو نفس البيت الذي ذكره وأعربوا مضارعا عارية من نون توكيدين مباشر ومن نون إناث كيروعنا من فوتين فعلا النساء يروعنا من فوتين كذلك الحكم الثالث ما هو الحكم الثالث ينصب بالفتحة إذا دخل عليه ناصب وهذا هو الذي سيأتينا إن شاء الله في الدرس الآتي لأنه المضارع قام رفوعا ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم وحتى يدخل عليه جازم فيجزيمه ولذلك سياتي ابن مالك يقول وبيلا أنصبه, أنصبه واضح؟ إن هذا حكم ايش حكم الثالث حكم الرابع يعرب بضمه مقدره على اخره بضم مقدر على اخره اذا كان معتل إذا كان معتلا واضح هذا الفعل المضارع يدعو يخشى يرمي يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره على الواو ما عمل من دورها ايش يرمي في المضارع مرفوع بالضم مقدر على الياء من عمد ورية ماذا؟ الاستثقال يخشى في المضارع مرفوع بالضم مقدر على الالف من عمد ورية ماذا؟ التعذر ولذلك سبقان قلنا تعذرا في الألف استثقالا في الواوي والياء فخذ مثال كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد ويغزو من جحد هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ لأنها شواهد ينبغي ان تحفظ لانها شواهد واضح كم حكم ذكرنا الان اربعه الحكم الخامس ينصب بالفتحه اذا دخل عليه ناصب وكان معتلا بالواوي أولياء ينصب بماذا بالفتحه وكان معتلا بالواوي أولياء تقول لن يدعو لن حرف نفي ونصب واستقبال يدعو فعل مضارع من صبلا وعلامة نصبه فتح الضائرة في آخره لم يرمي لن حرف نفي ونصب واستقبال يرمي فعل مضارع من صبلا وعلامة نصبه فتح الضائرة في آخره واضح؟ طيب ولهذا يقول في ابن المالك وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ما يدعو يرمي فتقول فتح الضائرة في آخر لا يمكن أن تقول فتح المقدرة عليها كذلك الحكم يش السادس يجزم بحذف حرف العلة يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتلا إذا كان معتلا ودخل عليه جازم. فتقول لم يرمي لم يرمي هو الذي قلنا فيه فلن يرمي لن يدعو فتقول هنا لم يرمي لم حرف نفي وجزم وقلب يرمي فعل مضار فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه جزمه حذف حرف حذف حرف العله والعله اما ان يكون واو او يا هنا اما الالف آه طيب لاحظوا هنا الحكم كم هذا؟ السابس. السابس بقي لنا الحكم السابع أيضا حكم السابع أن يكون مرفوعا بثبوت النون أن يكون مرفوعا بثبوت النون متى يكون مرفوعا بثبوت النون؟ إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الإثنين أو ياء المؤنثة المخاطرة وماذا تسمى هذه؟ ماذا تسمى هذه؟ تسمى الأفعال الخمسة أو تسمى الامثله الخمسه ماذا سبق ان قلنا في باب معرفه علامه اعراض وكلها ترفع بثبوت النون ترفع بثبات النون او بثبوت النون تضربون في المضارع مرفوع بثبوت النون الواو او الالف او الياء فاعل الواو او الالف او الياء فاعل وتنصب وتجزم بماذا هذه حاله كم السنة. لا هل الثامن؟ هل الثامن؟ تنصب وتجزم بحذف النون متى؟ متى؟ إذا, إذا, إذا دخل عليه ناصب <تصفيق> أو دخل عليه جازم <تصفيق> أو دخل عليه جازم <تصفيق> وإل حالتين يا الأخيرتين أشار ابن مالك من يذكر لي ما أشار إلى ابن مالك حالتين الأخيرتين. واجعل لنحو النون ي... واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب كما كلم تكوني لترومي مظلمه كلم تكوني لترومي مد... مظلمه واضح واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب كما كلم تكوني لطارومي مظلمه واضح إذن هذا حكم كم ثامن الحكم التاسع فعل مضارع من احكامه يبنى على السكون احكاني ان يكون مبني على السكون متى يبنى على السكون اذا اتصلت به نون النسوة. النسوه قال تعالى والوالدات يرضع يرضعن فعل مضارع مرفوع بماذا مرفوع مبني على السكون لا يقال مفعول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه ونون نسوه ما موقعه في الاعراب ها مبني على الفتح محل المحلى فاعل يا ترى بصنا كيف هو مبني على السكون لماذا لاتصاله بنون النسوه ونون نسوه ما موقعه في الاعراب فاعل مبني على الفتح لأن هذه من المسائل الخمسة التي تلازم الرفع يعني مختصة بالرفع ولهذا ذكرنا لكم سابقا بيتين من يذكرهم أميكم فخمسة تون مختصة بالرفع فخمسة تون مختصة بالرفع آلف إثنين وواو الجمع ونون النسوة ويا المخاطبة وتالضمير فاحفظنا الرطبة واضح؟ واضح فهم ساتون مختصاتون بالرفع الف اثنين ووالجمع ونون نسواتي ويا المخاطبة ونون نسواتي ويا المخاطبة ونون واتا ويا المخاطبة وت الضمير واتا واتا الضمير يعني وت الضمير فحفظنا رطبا، فحفظنا رطبا. تاء الضمير أيضا. فإذا هذه خمسة أشياء تكون مختصة بالرف. لا يمكن أن تقول هي مفعول به أو هي شيء من هذا القبيل. لا هي مختصة بماذا؟ بالرف. ومن هذه الأشياء ما هي نون النسوة، نون النسوة. إذا فهو يبنى بالفتح كما يبنى بالسكون. اذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفه او الثقيله كيف يكون مبنيا مباشره طبعا ضروري ضروري من هذا القيد مبنيا على ماذا مبني على الفتح وجوبا واذا اتصلت به نون النسوه ماذا يكون يكون مبنيا على السكون ايضا وجوبا هناك قاعده تقول وهذه القاعده لعلها سبقت لكم كل فعل مضارع لم يتصل لم يتصل به نون النسوه او نون التوكيد فهو فعل معرب كل فعل مضارع لم يتصل نحن كنا حفظناها كل فعل مضارع لم يتصل بنون هذا يعني واضح الامر لم يتصل بنون النسوه او نوني التوكيد نوني التوكيد فهو فعل إيش؟ معرب فهو فعل معرب هناك قاعدة أخرى هي أيضا في, في الموضوع بالذات هذه قاعدة تقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون النساء التوكيد فعل معرب الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون النساء أو نون التوكيد فعل المعرب فعل المعرب يعني بقي على أصليه بقي على اصله فإذا هذا الفعل يبقى مرفوعا ويستمر على رفعه هكذا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه نعم أنا الآن متعب اليوم فأظن لو نقف هنا ونقف على النواصب، والله يتكلم يعني وأنا متعب ينصب الفعل مضارع قلنا يبقى مستمر هكذا مرفوعا إلى أن يدخل عليه ناصب والناصب ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسان الناصب ينقسم إلى ثلاثة أقسان قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وقسم ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، وقسم ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، وهذا الأمر سهل، إما أن ينصب بنفسه، وإما أن ينصب بأن مضمرة وجوبا، وإما أن ينصب بأن مضمرة جوازا، فكل فعل مضارع سبق بناصب سبق بناصب فننظر هل هذا النصب من النوع الذي ينصب بنفسه أم من النوع الذي ينصب بألمض مرة وجوبا أم من النوع الذي ينصب بألمض مرة جوازاً, جوازا ننظر إلى الأداة يعني من أدوات نصب الفعل المضارع يعني العلامة التي تنصب الفعل المضارع هي تنصبه بالفتحة الظاهره في آخره فلا بد أن ننظر إليها وبما أن هذه النواصب تحتاج إلى كلام طويل إلى توسع وأنا متعب ويعلم الله أتكلم وأنا متعب جدا جدا جدا والأعلى السكر, السكر هو فعل فعلته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته